وَتَرَى هُمْ يُقْرَضُونَ عَلَيْذَا خَاشِعِينَ مِنَ الْلُّيَ يَنْظُونَ مِنْ قَرْفٍ Thank mm -hmm. you. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ the No. And oh.